بل بدالهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنه لكاذب وقالوا إن هي إلا حياةٌ الدّ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 بغتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهوره ولا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون. تكون أفلا تعقلون؟ قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنه لا يكذبونك ولكننا. الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن تَطَعَّتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقَ فِي الْأَرْضِ أَو سُلْمًا فِي السَّمَايِ فَتَاتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَا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 وقالوا لولا نزل عليه آية من رب